لا تحزن عليم الله بأسرار الخفايا وما تخفيه أقدار الضرايا عليم الله بأسرار الخفايا وما تخفيه أقدار الضرايا لا تحزن إذا ما جاء فلا تحزن إذا ما جاء سمو لا تحزن لا تحزن فإن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى والمحبوس يفك والغائب يقدم والعاصي يتوب والفقير يغتني، إذن فشدائدك إلى رخاء وعيشك إلى هناء ومستقبلك إلى نعماء لا تحزن إن مع العسر يسرى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 ولا تحزن إذا عباك قوم إذا ما كنت محمود السجايا ولا ترجو على المعروف الشكرا فللنكران بالنسيح حكايا ويغف أن للأحسان فيض من يسري في الحلايا فراغ المرء للصم وانتحار وتعذب بطيء ونهاية وسلم لي قضاء الله راض فليس الهم حل أو وقايا وقل يا رب عودني بخير فمن غيرك يا رب رجل لا تحزن إذا داهمتك داهيه فانظر في الجانب المشرق منها إذا ناولك أحدهم كوبا ليمون فاضف لي حفنة من سكر إذا أهدى لك أحدهم ثعبانا فخذ جلته الثمين وترك باقية إذا لزغتك عقرب، فعلم أنه مصل واقي ومناعة حصينة ضد السم الحيات تكيف في ظرفك القاسي لتخرج لنا منه زهرا <تصفيق>